نعت شريف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هنيا عين قد رأت وجه أحمد وفازت جهارا منه بالحلم والرؤيا وبدل بعد الشرك بالنور الهدى وبلغ ما يهرام من الدين والدنيا وفاز برؤيا المصطفى سيد الورى نبي حياه الله برؤيا العليا عليه صلاة الله ما طاف طائفا بمكة بيت الله قصطاً أتى سعيا وصي عليه كلما سرت الصبا وما سر مشتاق برؤياه واللقيا صلاةً أدناها كعطر الكمل نفخةً أمن قاسها بالمسك يوما فما استحيا يا رب ارزقنا زيارة قبله سحبا على الوجه لا حملا ولا مشيا أيا رب طيب بطيب طيب إذ بطيبه طاباً هو الأشياء نعت شريف بزيارة الرغة المطحرة والمرقة اللطيفة أيا رغة غمت نبياً كرماً شاناً فمشرى لك بين البقاء عزاً وعماناً جرابها هو الأثمد الصافي لأهل الشوق من رمد تقر ريون الزائرين بكحر وصل إحسانا لا شك أنها روة من رياض جنة دوارها كأنما تخل الجنان سيانا أما رأيت أن الأرض افتخرت بمدفنها فظهر الله تضييراً لأهل إيمان سبحانان هي الصنقة مَا على النبي المصطفى أودع الله جسم جوهره إلى الحشج جثماناً بطيب تربته ضاب الآفاق أجمعها حتى تعطرت ومحتاجا معارفون ريحانا نسين الصبامة هبت من العليا فعند ذاك ترتاح القلوب في السحر صحبانا لو لم, لم يدفن الله جسمه لما قد رث قلاني أظرته أما علمت أنه من الخلاق بوهانا فيا رب يردقني زياتا محمود بيشيا حتى أمرض مجهي على العتب يا حيرانا قاد شبك الله قلبي بنور من الشبكه منظرا لو وسعتني لوتها صحبا على الوجه شكرا نا ناطش من المبارك النظيف صلوا عليه تبشير الليله فساع العوالم طيبا ليلة مولد شمس النبوة قد طلعت منورة مضاءت بها العفار قنية المولد نجم السعادة قد طلعت مع القمر وإكسيت الشمس نورا ليلة المولد فرب أصنا من في الدير قد كسرت فكثوا رؤوسهم تحتا ليلة الممي صلت عليه الأملاك مطيبة تستبشرين تشريفا ليلة الممي صلى عليه في المنى الأعلى تراما نثر النثار لينه ممنون وعلى الصحابة خير الخلق كلهم وكذا المحبين والمسرورين لينه ممنون ناطو شريف سلام من اللطيف سلام بالفضل والكرم على خير مبعوث إلى أشرف الأمم سلامي على مكة سلامي على الحرم سلامي على المخصوص بالجود والكرم سلامي على طه وياسين والروحى سلامي على الممدوح بالنون والقلم سلامي على من قال للرب من أنا قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع بالأمم سلامي على من قال للنوق أشهد لأني رسول الله قالت له نعم نعم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو ذلك من ألم سلامي على من قال للبد في السماء ألا فانقسم يا بدر نصفين فانقسم سلامي على من قال يا ربي متي أجرهم من النيران يا صاحب النعم نعت جنيه في كونه عديد المثلين والله يا ياسي مثلك لم يكن في العالمين بديع الخلق درهانا عن وصفك الثقلان قد عجر فكيف يعرف من يلقاك عيانا ماذا يقول الواصفون وما عصار أن يجمع الوصاف من كتبيانا يا مالكي كن شافعي من فاقتي بدانك شامك سلطانًا وعنوانا يا اكرم الثقلين يا كنز الورى جودي بجودك خيرًا من خاند في احسانا ما لي سوا عرينك وسينه فعصاك تعساك تشفع من لاقاك صلى الله عليك يا علم الهدى ما حن مشتاق لقاك جيرانا وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين أولي الأفهام عرفانا نعت شريف تنذير نوره اللطيف صلوا على من نور الأنوار وهو نور على نور خلق العرش من نوره وهو نور على نور سبحان من خلق الكرسي من نور كبده والقلم من نور لسانه وهو نور على نور وقد تشعشعت الشمس من نور عينه من فَتَنَوَّرَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ مِنْ نُورِ عينه الْيُشُرَى وَمِنْ نُورِ جَبِينِ جَبِي وَمِنْ نُورِ جَبِينِهِ تَنَوَّرَتِ الْأَفْلَاكُ الْوُلَى وَهُوَ مَنْبَعُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ نُورٌ عَلَى مُور الشرق والغر من نور أذنيه تجملا وطوبا وسدرة انتهى من نور يديه تكملا من نور رجليه البراخ ومن حيائه الحور تجملا وهو النور قبل النور وهو نور علام من نور جسمه الجميل الجنات قد خلقت ومن ومن نور رأسه الشريف السماوات رفعت ومن نور اسمه الجسيم الأرضون قد بسطت وكما الجبال من نور عظامه وهو على نور على نور ومن نور عرقه الأنهار قد تفجرت ومن نور شعره النباتات قد تنشرت وهو أشرف وهو أشرف أشرف تشرفت والله خلقه من نوره وهو نور على نور نار شريف شفعت أمته الضعيف صلوا على من قال في قلبه ما صلوا على من قال في التهليم لا إمتي صلوا على من قال في مولده للا إمتي صلوا على من قال في مولده للا إمتي صلوا على من قال في السرّي صلوا على من قال في السرّي إلهي متي صلوا على من قال في الطرّي إلهي متي صلوا على من قال في العرش إلهي متي صلوا على من قال في الطاع فيله إمتي، صلوا على من قال في المطاع فيله إمتي، صلوا على من ناجا فِي المهدي له إمتي، صلوا على من قال في اللحظ إله إمتي، صلوا. صلوا على من قال في المنراج إلهي أمة، صلوا على من قال في المنحاج إلهي أمة، صلوا على من يقول في المحشر إلهي أمة، صلوا على من يقول في المنشر إلهي أمة، صلوا. على من يقول نفسي فداء إلهي أمتي صلوا على من يقول في المنزال إلهي أمتي صلوا على من يقول في الصراط إلهي أمتي صلوا على من قال في كل حال إلهي أمتي صلوا على من قال في كل مقام إلهي أمتي صلوا عليه وسلموا واكثروا جدا حتى يقول لكم يوم القيامة إلهي أمتي نعف شريف بثنائي شاله الشريف صلوا صلى الله عليه وسلم على صاحب العوض المرود وسلموا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ألا صاحب مقام محمود وسلمو صلوا على صاحب لواء معقود وسلموا صلوا على صاحب, صاحب مكان المشهود وسلموا صلوا على صاحب التاج والنعراج وسلموا صلوا على صاحب السلطان والبروهان وسلموا صلوا على صاحب العنوان والإرفان وسلموا صلوا شير النذير وسَلِمُوا صلوا على من شكا إليه بعيد وسَلِمُوا صلوا على من تفَنَّ جرَم أصابه ما صلوا اللهم صل وسلم صلي على الشفيع يمن ارض على الصاقي من ذل عن Sallâ aleyhillâhu ve'l-melâiketü fil-ulâh Yâ eyyühe'l-müsteşfi'ûne minhü sallû aleyhi ve sellimû Nâtu şerîf bi münâcaati فَلَمَّا قَسَّ قَلْبِي وَظَاقَتْ مَظاهِبِي جَعَلْتُ رَجاءاً مِنِّي بِعَفْفِكَ الْمَلَامَ تَعَاظَمَ ذَمّي فَلَمَّا قَرَّتُهُ يَعْفِيكَ رَبِّي كَانَ عَفْفُكَ عَظِّمَ فَمَا زِلْتَ بَعْفٍ عَلَى الذَّمِّ لَمْ تَزَلْ تَحْجُو تَجْوُدُ مَتَعْفُ مِنَّا فإن تعف عني نعف عن متهك ظلوم غشوم ما يفارق مأثما وإن تنتق مني فلست بآياسي ولو دخلت نفسي بجر من جهنما وإن تنتق مني ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما محمد خلقته للخناعق رحمة يشفع لنا من حر نار عليه صلوات الله وسلام فيه كل ليلة ما لا حنج أو كواكب في السماء نعت الشريف لتنائي شفاعة الشريف أيا شفيع المذنبين أنت لأهل الجرم قاصب طهبان أضرار وأنت لأهل الشمال راصد تقوم مقام المحمود وهو مقام الشفاعة مجاحي ثناءجي ربك بانواع الثناء وانت حامد يا سيدي قدت في الدار تربالك وانت الشفيع في الاغراضاتي اشرا لك وانت منفوع الاسم في الساداتي وثناء أليس هذا شائع ينك الماجد والله ما حل حواء لادم في الجنان حتى يصلي عليك بالجنان فقال آدم اللهم صلي على بني محمد فعند ذلك نال الزواج والله شاهد ولقد جاءك الأشجار الأمر ساجدة وبرسالتك صاحة أحجار ناطقة إلا هي بريعي فاكا فاحة الأفمار ناعمة أليس هذا شاهد مخابن هو جاعد شريف مع نياز الشفاعة بالثناء النظيف أيام شفيع المذنبين اشفع لنا يوم ما لنا مسيلة سواك أشفع لنا يوم الفراق إنما الشفاعة للنصات سيما يوم العرصات أيا دليل المتعين أشفع لنا يوم الفراق من رغته بركبوا البراق ويسرعوا قائلا آه أمتي إلهي أين أمتي ويبكي داعيا فيشفع عند ذاك من قال اشفع لنا يوم الفراق يراؤ الأمياء الكرام ويغبضون مقامه ونواق الحمد لله منشور ومنصوب أمامه ويعطيه العلي الأعلى من الآلاء تمامه يا سيدة قليش فعلنا يوم الفراق يناديه مولاه أيا حبيبي سلكرم فيناجيه إلهي دفاعا. من ألمي فيقول الله حبيبي أبشر له النعمي فيقول الله حبيبي أبشر له النعمي فتنادي أمته اشفع لنا يوم الفراق تنادي لدى الميزان صاحب فيشفع مصات فإن لم يكون له أهلا ثم ينادي بعلا صوته هلو أمتي سهلا فيأتوا له قائلين سيدنا اشفع يوم الفراق ثم يأتي حرا وينادي يا عطشان أمتي فيسقي في الأوالي قام من هنيئا أمتي ثم يأتي به تحت روايه ويقول نعيما أمتي ثم يشفع كل من يقول سيدنا اشفع لنا يوم من فرا. ناطي الشريفي توصيه ثانيه لرجائي شفاعتي صلوا ولا من يشفع ما يوم الحشر والملل صلوا ولا هو سبيل الامياء في الدين والملل وهو الشفيع المشفى عليك ثنته حتى بنور جماله عيناك في الكلل هو سيد تاج السعادة على رأسه عالم ينادي يوما فراق أين من به يلم يا إيها المستشفعون من النبي بيشهم صلوا عليه في السراء والطراء والمجل من سارت سرته نال منه العز قاطبة لدى الاله بالآلاء والنعماء واصلة من ذل بهم ماثلهم في العز معدلا فهو الحقيق في الدارين بالإحسان والنهب وحسرة وحسرة مما حسرة لمن ضيع الآداب والسنن له الخسرات في العرصات بالذن والمحن أيا من رجاء منه الشفاعة بالمطف والمنن صلوا عليه دائما رجاء العرف والزلم أقول يما تفور النار إلهي أمتي حزينا باقيا أمة أمتي إلهي أمة أمتي إلهي أمة فمتى صاح في المحشة وقال إلهي أمة أمة ناداه رب العرش عبيدي نلت ملا يقول يوم تفور النار صلوا عليه دائما رجاء العفو للزلل يقول يوم تفور النار إلهي أمتي عزينا باقيا آه أمتي إلهي أمتي إلهي أمتي, إلهي أمتي فمتى صاح في المحشر وقال إلهي أمتي أمتي ناداه رب العرش حبيبي انت بالأمر اختمام النعوط الشريم فتي داعيا بأفضل الصلوات الشريفة عظيمة اللهم صني على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجسار وعلى قبره في القضو وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أبليوه من السلام كما بك والسلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وفكاته اللهم ربي بليوه على أفضل السلام وأجزه عنا أفضل ما جزيت للنبي عن أمته يا رب العالمين اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أستقى طائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل أشفع في أمته بشفاعته يغذبه بها الأولون والآخرون اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل الله لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم احشونا في جمته واستعملنا بكتابك وسنته وشركنا بطاعته وتوفنا ألا منته اللهم يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفلق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حواله وتجعلنا من أفقائه مع مِنَ عليهم من النبي الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك الرقيبات الحمد لله رب العالمين